Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rijim. Bismillahi R-Rahman الرحيم rahim Ya aleyha Lәzin Amanu, La tukdüm bine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 ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لهم مغفرة واجر عظيم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون.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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم وَلَمَّا وَلَمَّا يَدُخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِثُكُم مِن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا